شاب يبذل ايامه من اجل ان يهدر انسانيته لماذا رجل يهتك حرمه عقله لماذا, لماذا؟ شاب يدمر مستقبله لماذا؟, لماذا رجل يخيب امل ذوي لها الطريق لماذا لها الطريق دمّر حياتك حياتك ليه هالطريق قال لي دمّر حياتك ليه هالسموم ليه هالسموم الجل مات من مات ولي هالبلاء اللي تبعثر شتاته ولي هالمعيشه ليه المعيشه بين الذل والحقره يا راعي الدمن <تصفيق> يا راعي الدمن يا راعي الدمن يا راعي الدمن يا يا الدمن الناظر حواليك دلق بوشك وش هي نهايه مساعي يا راعي الدمن الناظر حواليك أما <تصفيق> وردت حقا والقيد البدئ كلها بغت روحك وصرت بخبرك أما وردت حقا والقيد البدئ كلها بغت روحك وصرت بخبرك يا رحيان ذاعت طترا على الخديعه العمر يطوي والجيء بسرعه ذاعت طترا على الخديعه ضيع في شيء ما ودك تبيعه ربح خسران خسرا واصبح عقب رزق خسرا خسرا يا راعي يا والله على شروات حاجه غريبه في كل يوم تجيب لاهلك مصيبه والله على شروات حاجه غريبه للنكبه فالت صرت ما فينا تنسى للنكبه فالت صرت ما فينا تنسى يا راعي العالم جاع <تصفيق> والط الله اهتنا بك وانتبه ما أتهن أتفعل الدنيا وهو منك غضبا أمك بعد ما كنت بذرة حشاها ستسبب في كل حزن غشاها لاجيتها في يوم تطلب رغها عارت ودمع العن بالعن الحيرا عارت ودمع العن تتبادل حالك المظلم بحال وصير لك بالمجتمع دور فعال وصير صاحب طاعه بالوحسان اسم السراء وقاتل وتركت الدروب الى الفعول القبيحه وعلم بالصدق القول توبه صوني حاوج هربا واستعوذ لا لا ادما لكن نصيحا واسمع القول من قال حتى تبات الحاله المغلم بحال ويصير لك في المجتمع دور فعال وتصير صاحب طاعه وبر واحسان